السلام عليكم وبركاته والحمد لله وكفى وسلامنا على بعديل الذين اصطفى على سعيم النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوتي الكرام استميحكم اوضلا لو تأخرت وايضا قد قد نتأخر في دروس العصر بعض الشيء لانه في مشكلة مع بعض الاخوه يعني هي مشكلة ماديه كبيرة شوية فبنحاول قدم كان المحله انا كنت أريد أن أعطي أيضاً درس التواصل الوسيلة الخاص بأول أمس إلى الآن أنا أوضعه في الورقة أمامي أريد أن تهي منه لأنه دين دين علي لابد أن أنتهي منه لكن أوقات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نريد ننهي بس مسألة النكاح ننهي الصدق وبعدين إن شاء الله ننظر فيه التوصل الوسيلة. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل ويستحب استحب تسمية المهري في النكاح فلم يسمى صحة فلم يسمى صحة المهم أن يكون موجوداً إنه الأصل في ذلك هذا الأصل في ذلك وأنه لا يمكن أن يكون النكاح بدون بدون بدون مهري. نعم قال الله تعالى وأتوا النساء صدقات صادقاتهن نحلة. عبدالله الله، عبدالله الله، يا عبد الله، ساعه انتو ساعه انتو ساعه انتو ساعه انتو ساعه انتو ساعه انتو ساعه انتو ساعه انتو ساعه ساعه لم يسمى صح العقد ساعه مهر ساعه ساعه أرد الله عنك أرد الله عنك أحسن الله لك رفع الله مقامك سيد زينة جزاكم الله خيرا قال بثلاث أشياء أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوجان أو يدخل بها فيجب في مهر المثل يعني مهر المثل يكون بأمور ثلاثة إذا قضاه الحاكم واجب فقد واجب واجب على الزوج أو فرضه الزوجان واجب على الزوج أو دخل بها هنا بالوطق يجب الصداق لذلك سلمان من علينا يطلب أن, أن يدخل بفاطمة رضي الله عن عرضها إلا أن يعطيها صداقها والصداق هو هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح. هذا يكون للمرأة خالصا لا لأهلها ولا لأحد بحال من الأحوال عليكم السلام عليكم وبركاته والصداق جاء الكتاب بالتسمية صداقا وأيضا جاء بالتسمية نحلة وفريضة نعم قال الله تعالى وقت النساء صدوقاتهن نحلة نعم قال وقد فرطتم لهن فنسوا ما فرطتم نعم فجاء الشرع بالفريضة وبالنحلة وأيضا الص الصداق وأيضا يقال بالأج وهذا كله في القرآن وجاء جاء أيضا بتسميتي من السنة أيضا من عادات الناس التي جاءت شريعة بالتوفيق أو الاقرار عليها بالمهر والعليقة وعقر وهذا كله جاء من السنة والصدق مأخوذ من الصدق أو الصدق الشديد الصلب لأنه أشد الأعواض ثبوتا فأنه لا يسقط بالطراضي والأصل في وجوب الصداق عموم قول الله للفعلاء وآت النساء صدقاتهن نحلة والنحلة هي الهبة النحلة هي الهبة وسمي الصداق نحلى أن المرأة تستمتع بالزوج كهوة بل هو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابلة شيء وتعلم أن الشرع شدد في الصداق وهذا أيضا احترام المرأة وكرامة المرأة كانت المرأة قد تتنازل عنه قد لا تريد قد ما تكون ممن يهوى ذلك بل هي تعطي معطاءة وهي يعني تهتم بالديانة والخلوق لكن نقول هذا حقها الذي لا بد أن تستلمه وإن اسقطته فهذا في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما جاءت امرأة قالت للنبي وهبت لك نفسي قالت وهبت لك نفسي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها طبعا فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر وخفضه يعني كأنها لم تعجبه فسكت النبي أدبا وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أدبا فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم أدبا قال له رجل وكان فطنا لبيبا قال له لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها رسول الله فقال التمس, التمس ولو خاتما من حديد, التمس ولو خاتما من حديد فلم يدّد الرجل شيئا قال: ما معي إلا إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جئت أنت بيني من غير إزار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال زوجتكها على ما معك من القرآن. قال: تحفظ سورة كذا وكذا. قال: نعم. قال: زوجتكها على ما معك من من القرآن. وهنا يحتج العلماء على أن على أن القرآن قد قد يصح أن يكون مهرا وقد يصح أن يكون هجرةً. فهو يعني طبعا زوجتك على ما معك من القرآن يعني يعني تعليم الله تعليم الله أن يعلمها يكون صداقها أن يعلمها القرآن فإن علمت ذلك فالمستحب أن لا يعقد نجح إلا بصداق وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لم يعقد إلا إلا إلا بمسما ولأن ذلك أي دفع الخصومة والنزاعات لأنه لو حدث شيء بعد ذلك الملمات بتكون شديدة جدا والخصومات بتكون عظيمة فسد هذا الباب بمعرفة الصداق والتصريح به وقال أصحابنا المهر رقنا ليس المهر رقنا في النكاح بخلاف البيع فإن ذكر الثمن ركن فيه والفرق أن المقصود أعظم النكاح الاستمتاع وتوبيعه ووقائم بالزوجين بل المقصود الأسمى من النكاح الولد يعني بعد الإعفاف،, الإعفاف نعم يكون له ركن لكن الركن الركين في هذا الباب هو الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة فلازم يكون يكن ركن في النكاح بخلاف الباية فإن العوض مقصود فيه ودل عن ركن في النكاح باعتبار جواز إخلائه عن الصداق قوله تعالى لا جناح عليكم ان من النساء ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة يعني هنا قا قال لا أو تفردوا هم فريد فريضة وهو فريض دليل أيضا دليل مسألة التفويض التي ذكرها الشيخ, الشيخ بقوله فإن لم يسمى صح العقد وتكون مفوظة والتفويض معناه إخلاء النكاح أحنا ذكر الصداق التفويض معناه ولذلك المرأة المفوظة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلها مهر المثل إذا مات عنها زوجها أو طلق فيكون لها مهر المثل بذلك والتفويض معناه اخرى النكاح عن ذكر الصداق وصورته ان يصدر من مستحق المهري وذلك أن تقول البالغة الرشيدة في كانت او بكرا زوجني بلا مهر أو على أن مهر لي فيزوجها الولي في المهر أو يسكت لكن لابد أن تعلم أنه لابد لها من مهر والشرع أكد على ذلك وآتوا النساء صادوقاتهن نحلة فلذلك قلنا وإلا من يسمي فيكون المهر وإلا إحنا قلنا بأن كح الشغار قبل ذلك محرم لأنه إسقاط المهر فيه يقول زواجتك بناتي على أن تزوجني بناتك ولا يسمى المهر بينهما ولا يعني مستحق المهر إذا وقع العقد صحيحا لم يجب به المهر المهار الجديد الأضر كما هو مقتضى كلام الشيخ ووجه عدم سبوتي بالعقد أنه حقها فإذا رجع بعدم سبوتي لم يثبت لأن الصداق لو وجب بالعقد لن تصف لتنصف بالطلاق وعلى الأظهر هل يقول ملكت ملكت بالعقد أن تملك أو م ملكت بالعقد أن تملك مهر مثله أو أن تملك مهرا ما في قولان وبالجملة فلها مطالبة الزود بفرض مهر قبل المسيس يعني قبل أن تمكنه من نفسها يعني تأمره بتسمية المهر ولا خلقه العقد على المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكون على تثبت بما تسلم نفسها به وله طرق كما ذكره الشيخ أحدها أن, أن يفرضه القاضي وذلك عند امتناع الزوج من الفرض يقول القاضي يقول عليك, عليك مئة ألف مهر نعم أو عند التنازع في القادر المفروض فيفرض الحاكم مهر المثلي البلد يقول أختها كان مهرها كذا وعمتها كان مهرها كذا وخالتها كان مهرها كذا وبنت عمتها فيأخذ المتوسط من ذلك لأن يعني تأخذ على على مثل لداتها على مثل أقرانها نعم عليكم السلامة تغيبت كثيرا يا منال لما لما تغيبت كل هذا التغيب يا منال لما لما لما هذا الغياب رضي الله عنك يا شيخ شام رفع الله مقامك وسعىك أمرك إن شاء الله بدنا نلتقي نلتقي اليوم الليلة إن شاء الله أو غدا نلتقي بإذن الله رضي الله عنك <تصفيق> وقلنا يفرض بفرض الحاكم له ويشتغل علم الحاكم بقدر ما هالمثل وإذا فرض المتوقف لزومه على رضا الخصمين لأنه حك حكم من القاضي زين ماذا شوف الطريق الثاني أن يفرضه الزوجان فإن قدره قدر قدر مهر المثلي وهما يعلماني فلا كلام وإن جهل قدر مهر المثلي أو أحدهما وقدر فرض فرضا فقولاني أظهرهما عند الجمهور صحة, صحة ما قدرهم النص عليه في الأم يعني إن اتفقا على شيء كان كذلك إننا لله إننا له رجوم إننا لله إننا له رجوم عنا سواء كان حالا او مؤجلا الفرض بنزله الإصداق ولو تراضيا على صداق عند العقد كذلك صح ولهذا لو طلقها قبل الدخول يشتر ما فرضاه لانه كالمسمى في العقد المهم في هذا الباب الطراط احنا في حتى في في مكانه رقنا له التسمية الطراط فيها يكفي انما البيع عن طراط والطريقة الثالث في فرض ذلك أن يدخل بها قبل فرض فرد من الحاكم وقبل أن يتراضيع فيجب مهر المثل إذا دخل يجب عليه مهر المثل إذا دخل بها عليكم السلام ورحمة فيجب عليها مهر المثل لإن الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عدم تسمية للمهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن البضع فيه حق الله جل فعله ولهذا لا يباح بالإباحة فيصان عن صورة الإباحة ثم معتبر مهر مثلها وقت الوطء أما العقد أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوطء في أوجه الصحاف المحرر ومنهاج أن الاعتبار بيوم العقد اعتبار المهر أو مهر مست بيوم العقد وهذا رجل لم يحكي في الروضة بالكلية نعم. بل صح أن الواجب أكثر مهرا من يوم العقد إلى الوط طبعا لحظ المرأة حتى لا يضيع وانظر كيف الإسلام يعتبر لحظ المرأة ولا يضيعه انظر الإسلام كيف يعتبر لحظ المرأة ولا يضيعه ولو مات أحد الزوجين قبل الفرد والوط فهل يجب مهر المثل فهل هنا المفوضة مات زوجها نعم يعتبر, يعتبر دين فالمفوضة إذا مات زوجها يكون لها مهر المثل كما قال ابن, ابن, ابن مسعود جلسوا شهرا يعاودونه في هذا الباب حتى قال ما عندي فيها سنة ثم قال أشتهد رأيي فإن وفقت فمن الله فقال لها مهر المثل نعم قال لها مهر المثل وعليها العدل لأنها زوجة ولا في الميراث فقال فقام رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك في بروع بنت بنت واشق فالمساله فيها خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق فان انكحت بالأمهر فمات زوجها قبل أن يفرض الا أن ان يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها والمراث فاختلف الأصحاب ذلك على طرق فقيل إن ثبت الحديث وجب المهر إلا فقولان وقيل إن لم يثبت فلا مهر وقيل إن ثبت وجب المهر إلا فلا يجب وقيل قولان مطلقا وهو الأصح وبيقات على العراقيون واختلفوا في الأرجح من القولين فقال الرفعي رجح صاحب التقريب والمتولي والوجوب ورجح العراقيون قال والإمام البغوى العويني أنه لا يجب، فالأول يجب والصحيح أنه يجب، أنه سنبقدر ذلك والحديث صر، الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الرجحان الثاني وهو أنه أنه لا يجب وصرح بتصحيحه في المحر في المحرر، وقال أنه في المنهاج الأظهر وجوبه وهذا هو الصحيح الناوي رجل يعني متتبع لل للسنة يعمل بها. لذا والحصن صراحة رجل يتبع الدليل قلت راي الوجوب والحديث صحيح راه داوود والترمذي والنسائي وغيرهم قالت الترمذي حديثه صحيح على اعتبار بمقيله في اسناده وقياسا على الدخول فإن الموت مقرر, مقرر, مقرر كالدخول <تصفيق> ولان الاتفاق انه لو دخل بها وجب مهر المثل لو وجب لو دخل بها وجب مهر المثل ولا وجه للقول القول الآخر مع صحة الحديث انتهى الموضوع إذا جاء نهر الله بطل نهر مع قل ولو طلاق قبل الدخول والفرض واجبت لها المتعة ولا تشتير تفريعا والاصل في ذلك أنه لجب العقد شيء فأن حط الأمر إلى المتعة لقول تعالى وإن تلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا ما فرضتم إلا يعفونا وعفو الذي بيده عقدت النكاح قال قال ومتعنا على الموسع قدره وعلى المغتر قدره هذا الذي لم يفرض لها فرد إذا طلق قبل أن يسمي أمدى إذا طلقها قبل أن يسمي قلنا لها لها المتعة لها المتعة ليس مهر المسع ولكن لها المتعة طبعا هذا قبل الدخول ومهر المثل يبقى مهر المثل في لداتها الأخوات وبنات الأخوات وبنات الخالات وبنات العمات يعني لداتها من أهلها وقد يقال بأن مهر المثل في هذا الباب ينظر في من يقاربها عفلة ومكانة المكان الاجتماعي طبعا تؤثر في ذلك ورغبة ورهبة وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يعرف فيها مهر المثل في هذا البلد. أناس أناس قال المصنف نعم وليس لأقل الصداقي واكثره <تصفيق> حد ويجوز ان يتزوجها على منفعة معلوم انا عاتب ما نادي عليك تيجي بسرعة. امسك رد في الدرس وليس الأقل الصداق وأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلوم لا حد للأكثر والأقل لما قام علم الخطاب يخطب في الناس وقال كأنكم تنحطون الفد من هذا الجبل قال قالت امرأة وما ذاك وكان اشتد في إنكاره فقال ما قالت وما ذاك ماذا تفعل بقول لا تفعله وقد أتيتم وحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلما قال قال, قال كل الناس افقه منك يا عمر نعم وقيل تقدر خمسة دراهم وأبو حنيفة قال بعشر دراهم وكل ذلك ليس فيه ثن تثبت بحال من الأحوال <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل التمس ولو خاتما من حديد ولما لم يرد خاتما من حديد قال إزاري قال تاجل سبغان غير إزار ثم قال معك شيء من القرآن قال نعم أحفظ سوره كذا وكذا قال زوجتكها على ما معك من القرآن هناك امرأة امرأة من بني فزارة تزوجت على علين فالنبي تعجب أتى بها فقال لها أن أراضيتي على نفس من نفسك ومالك بن علين قالت نعم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة ليس فيها لا كسر ولا قلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان أقل الناس مهرا لكن ضابط الكمال بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بابي هو وأمي قال أكثرهن بركة ايسرهن مؤونة أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة فوجب على الإنسان يعني أن ينظر في هذا الباب ولا يبخس الحقوق لكنه أيضا لا يكبل نفسه وعلى الأهل أن يكونوا لباء لأن الذي يأتي يتقدم في هذه الظروف وفي هذه الأحوال لابد أن ألا يحمله فوق طاقته والتحميل فوق الطاقة يجعله يعني ينظر نظرة الإنكار وإن كان دخلا حتى يعني لم يكن من نفسه لكن هو يكون في ذلك يعني متضرر بسبب تحميل العباء عليه من أساس وفرش وفرش وتوضيب التهذيب المكان الذي سأجلس فيه وتكاليف الفرح وتكلفة هذه أعباء ما يعلم بها إلا الله جل وعلا وهذا أمر جلل قد ورد في بعض الحديث كانت ضعيفا لكننا نستأنس بها يعني نستأنس أدوا على قالوا ما لا على قال ما ترى به أهلون وهذا هذا ضعيف جدا لم يصح يقال يستحب الا ينقص عن 10 دراهم للخروج من خلاف ويستحب ان لا يزاد الصداق على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ازواج النبي كليه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم ونش كما قالت عائشه رضي الله عنها اما بالنسبه لزواج أم حبيبه وكان مهر أم حبيبه 400 دينار كانت هذه هدي هديه من النجاشي النجاشي الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان وكيلا له وكيلا له وزوجه زوجه واعطى زوجه وأعطاه ويعني أعطاه المهر من عنده هذا كان إكراما لسيد الاولين والاخرين رضي الله عن رضي الله عنه رضي الله عنه ونسأل الله تعالى يجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدوسي الأعلى على ما صنع على رسول صلى الله عليه وسلم من إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وما حبيب يما اكرام إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم هو عالمة عالمة من رسول الله وكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه على أخلاق الملوك لاستعمال حسن الصنيعه في هذا الباب إذن لا حد لأكثر الصداق ولا ولا ولا لحد لا لأكثره ولا حد له لكن الحق ان الكمال كل الكمال في التيسير الكمال كل الكمال في التيسير على الناس به قد يكون الرجل فيه ما فيه من الفضل ومن الغنى والكفاء يقول ما أريد منه شيئا ما أريد منه شيئا يقول ما أريد منه شيئا فالله جل في علا له ما له من النظر الدقيق في من يأتيه إن كان دينا خلوقا هو يشتريه إذا صح التعبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بذلك خديجة كانت أعقل النساء على الإطلاق أشد الناس فراسة ثلاثة أشد الناس فراسة ثلاثة اسيا بنت مزاحم عندما رأت موسى عليه السلام قالت قره عيني لي ولك لا لا تقتلوه عسى أن او أو, أو, أو نتخذه ولدا وأيضا العزيز العزيز لما رأى يوسف عليه السلام قال أكريمي مثواه عسى أن او أو نتخذه ولدا وخديجة رد الله عن رضا إنما بعثت تتزوج النبي السلام ما كلفته شيئا وعمر من كما قال ابن مسعود وعمر من يا بكر اسف ابو بكر في تفرسه لاستخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا ناصر ناصر الدين الله جل وفاتح البلاد وتعبيد العباد لرب العباد سبحانه جل جل في علا اللهم لك الحمد حتى نقف عند هذا الحد من الدرس في مساله وبالطلاق يسقط نصف المهر وهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله في الدرس القادم لو في أي أسئلة تفضلوا يعني أنا الآن كما قلت الناس من طنطة أتوا و... و... و... وعندهم مشكلة كبيرة جدا مادية لابد أجلس فيها فقلت أنتهي بس من الدرس لأن أنا ملزم به يمكن درس العصر ممكن أتأخر بعض الشيء فسامحوني في أي سؤال سريعا يأتوني به وهم ما فرصة مدام منتظريني بالسيارة غد تحت وأنا عارف إن ده مني ليس بالجيد لكن أريد أن أفعل يعني أن أن أعطي جزئية من الدلسة التي هو دين عليا إنه دين عليا جاثم على صدري فان شاء الله نحاول حاول أعطي منه حتى والعشر دقائق الآن في هذا الباب لأنه كتاب التواصل الوسيلة إن على الله خلاص انتهى بانتهى بفضل الله سبحانه وتعالى وندخل على الرسائل الأخرى سات ثم القدر نأتي بغيرها. فالناس ينتظرون في سؤال جزاكم الله خيرا ولا أحسن الله عليكي اللهم أمين رضي الله عنكم عبد الله فاتح جزاك الله خيرا الماجد عفوا دين بعد الدخول واجب أداؤه نعم دين واجب أداؤه إلا واجب أداؤه إلا ان أن تسقطه هي وفيكم بارك أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم